Pu últim la pas que t'im anciaant nas cap que és rec d' un piec radiant Esúria que vius ens troc Pu últimabaç que في الحساس بوقفك لو خريك ومسحوا الف فام وليتيك في مش دام كل شي ولا خايف شكول بالغير كي في الحساس بوقف لو خريك ومسحوا الف فام وليتيك في كل شي منك ولا خايف صبور يا قلبي وزد في صبرك بقول انا لبان لا تحكي سريك بيك خير العديان سبور يا قلبي وزد صفرك وقول انا لبان هدا شرفيك هادا بع كيدورو كل كي حلال كل حرام كل شي عندهم رخدام مالك نادين فلو طمع هدا شرفيك هادا بع كيدورو كليام كل كي حلال كل حرام كل شي عندهم دي مخدم صبور يا قلبي وزين مش تبركاه وقول دي ملباس دي اسمع لك يا سرق داير بيك غير سبور يا قلبي وزد في سرق وبقول دي ما لبس امام ولا قلوب حنينا يا ربي تطبينا ما بقى تخوى ولا عفى ليسوا البراية تشفى ما يقولوك المزينا ولا قلوب حنينا يا ربي تطبينا سبور يا قلبي وزيت في صبرك وقول دي ملاباس And a com soll fam. un lletic i frustram, Colxi'm el ne pel la ja. Spo hi ha que el meu ze soc. Pucultima la pas. Digui'm anciat elderlat que ésre De bé din l'diant.por hi ha que el